موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم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 الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا من أزواجا خيرا من مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تائبات عابدات سائحات فئيبات وأبكارا يا والحجارة عليها ملائك من لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون يا لا تعتذروا اليوم إنما اجل ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة تكون افضل وَأَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ يَوْمَ النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا, واغفر لنا إنك النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلق عليهم ومأواهم جهنم وبيس المصير طرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوط كانت تحت بدأني من عبادنا صالحين فخالتهما فخالتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخلنا فلين فَأَرْسَلَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَأَتْ فِرْعَوْنُ إِذْ قَالَتْ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ